تقدر تجيب وحدهم من الزيخ من ساسه وصل بفطرك المامون محمد أمين ويونس وامالنا ومحمد رضا وطريقة وبونس ودخلت عليك من المحبه ولا عندي معاي شي زهر y el يعيشون الناس الجديدة الناس الزنامرة و الناس الزاوية و الناس برشيد و الناس في الحيد حسني الناس أصفات انا عمي حو مريان وفرق وسدا جاز صغير